هذه القصيده عن الإمام الحسين عليه السلام والملك فطروس عليه السلام عندما غفر الله له ذنبه كرامه لمولد الإمام الحسين فصعد فطروس إلى السماء وهو يفتخر بين الملائكه بهذه الفضيله العظيمه يا حسين الغبار هل خبر من يوم خلى البرية حرم فطرس من سماوات العلية يا حسين يا حسين وسل بجلح والحرم من انطرد من رحمه وظل برزيه يا حسين يا حسين ويبحث صار ويبحث صار صدم الحاله الكدر ويبحث صار خايف النار خايف النار ما ينفع المعتذر خايف النار لتل المعالي شافيت المصطفى يبرق العالي يا حسين يا حسين والملائك لك صدقت ما له ثاني عالم الدنيا صبح عالم مثالي يا حسين يا حسين حرب امره حرب امره شلي صاير بالبشر حار بمر وناجف كوى ناجف كوى شنو مكتوب القدر ناجف كوى يا وهو حائر شاف جبريل ابن زوله وساله والصاير بدمعه خجوله يا حسين يا حسين اللي يا فطر ستار الليل وصوله ليله بوليمن ولي ابن البتوله يا حسين يا حسين قال لهالحين قال لهالحين اقصد ويا يا القمر قال لهالحين اقصد حسين اقصد حسين ومننا اطلب معتذر اقصد حسين الفطرس للولي ودمعه على خده سلم على المرتضى والنبي جده يا حسين يا حسين الشق واليمين يقبصور مهده وتصدب له فومسح جلحه على زنده يا حسين يا حسين ويصبطصا ويصبطصا أسئلك رب القدر والضبط صح ودلل الجناح ودلل الجناح وانا بالخير البشري ودلل الجناح يا ابو حسين وراح فطرس بالسمه بجناح طائر اعلى املك السما نفسه يفاخر يا حسين يا حسين سيال باليمه الي وذهب الجلح ختم والختم ظاهر يا حسين يا حسين بالقيامة بالقيامة هل ختم لي ذخره بالقيامة ضال علامة والعلامة حب ابو اليم طاب هل لولا